وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَةَ إِمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا بِهِ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 فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن النبي إذن أهله وأتوهن, أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أغدان فإذا أحصن فإنتين بفاحشة بِفَاحِشَةٍ فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة من وَأَن تَصْبِرُ خَيْرُ الْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ الْيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ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 فسوف نُصْلِي نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنُّ نكفر, نُكَفِّرْ عنكم سَيِّئَاتِكُمْ وندخلكم مَدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضكم للرجال نصيب من ما وللنساء نصيب من ما اكتسبن الله من فضله إن إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ونقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضا على بعض وبما انفقوا من أبوالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظون وهجرون فاعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان طعنكم فلا تبغوا علي سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من اهلي وحكما من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 وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِنْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها من اللدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى به لرد ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عامر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مضاء او على سفر او على سفر لو جاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هَادُوا يحرفون الكلمة عن يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَأْنُ ذِئْبَ أَنْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْلَّنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأَنْظِرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بِمَا نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تنطمس وجوها فَنَرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِ يَا أَوْلَى عَلَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يشرك بِهِ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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تَرَ تر الَّذِينَ الذين نَصِيبًا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون أم يحسدون الناس على ما اللَّهُ الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم منام نبي ومنهم من صد عنه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 وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يامركم أن تود لما نأتي إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعوكم به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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولونهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما